بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غنبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينص من يشاء وهو العزيز الرحيم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 اللَّهُ بِالْحَقِّ وَأَجْلِمُ مُسَمَّىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ A sata منهم rum, kubata wum, مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا يظلمون كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا, وكانوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم ولم يكن لهم Szczytują się na tym, co dzieje się w tym momencie. W فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Wielu z nich nie ma w tym ma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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف واختلاف السناتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهال وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ كُلٌّ له قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ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 شركاء فيما ما عزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 إليه واتقواه منيبين إليه واتقوه وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا واذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أداقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فَسَوْفَ تعلمون أَمْ أَنْزَلْنَا عليهم سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصَبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا قُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَسْنَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآتد القرباء حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يروا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فَأُولَائِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عن ظهر <تصفيق> الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس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 قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 فيبسطه في السماء كيف يشاء وَيَجْعَلُهُ كسفا فَتَرَى فترى الودق يخرج من خلاله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 أن ينزن عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلني مريحا فرأوه مصفرا لضلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يساء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون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 فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد رابنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لَإِنْ جئتهم بِآيَةٍ لقولوا لم ليقولن الذين كفروا إن أنتم مُبْطِلُونَ مبطلون كذلك يطغى الله ولا الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون